لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إِنَّ اللَّهَ نَوَاعِيٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ مَدِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا حَظَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ له كن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كَذَلِكَ قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا سَلَكَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ